ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشونا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون ما كانوا يؤمنون إلا أن يشآ ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس, والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون